سبحان الذي خَلَقَ الأزْواجَكُهَا سُدَحان الذي خَلَق الأزْواجَكُهَا مَِّ تُ بِتُ الأضْضُ وَمنِنْ أَفُسِهِم وَمِنْ أَفُسِهِم وَمَِّ لاَا يَعلممُون وَآيَةُ هُ الليلُ نَسْنقُ مِنْهُه َسْلَقُ مِنْهُمهَا رَفَائِذَاهُ والليمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز ال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقها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 وَإذاَا قِيلَ لهُم أَن فِقُ مَِّا رزَقَكُمْ ال لُهُم قَالَ الذيَّينَ كَفَُون قَالَ الذيينَ كَفَرُونَّينَ آممَنُوا أَنُ قَعمَُ الَّ يَشَ وَلَّهُ أَقَنَ إِأَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالِم مُبِين وَيَقُونَ مَتَ هذاَا الْووعْدُ إِ صادق ما ينذرون إلا صيحه واحده تاخذهم ما ينذرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الص اِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ لا ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم تاخذهم وهم يخصون فلا يستطيعون تنصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداد الى رب يرد الانسون قالوا يا ويلنا ما باسنا مما رقضنا قالوا يا ويلنا من من ما باسنا هذا الرسول ان كانت إلا صيحه واحدا فاذا هم جميع لدينا محضرون هم جميع لدينا محضرون صَيحةً واحدا فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 فونَهُ وَزاج في ظل وَزاجهُ في ظل على الأرائك التكون لَ فيه فكها وَ سلامكم من الرب الرحيم سلامكم من الرب الرحيم وانتاز اليوم ايها المجرمون